أنهم ملاق الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فَضْلٍ على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين